الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة بعدما ذكر وقصى خبر بني إسرائيل في جملة من الآيات التي ذكر فيها عتوهم وتمردهم على الله تبارك وتعالى وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل بعد ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكر أهل الإيمان أول من ذكر وحمل ذلك على المؤمنين من هذه الأمة إن الذين آمنوا من هذه الأمة اعتقدوا وأقروا وأذعنت قلوبهم وانقادت بما يجب الإيقان والإذعان والإقرار به من الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك من قضايا الإيمان إن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود وقيل لهم ذلك قيل باعتبار أنهم قالوا هدنا إليك يعني رجعنا إليك واصل الهود هو الرجول يقال هاد أي رجع وكما قيل يا أيها المذنب هد هد واثبت كأنك هد, هد على كل حال وبعضهم يقول غير هذا في سبب التسمية الذين هادوا والنصارى وهم أهل الملة المعروفة قيل سموا بذلك باعتبار أنهم قالوا إنا نصارى أو نحن أنصار الله لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام للحواريين من أنصاري إلى الله وبعضهم يقول غير هذا في سبب التسمية بعضهم يضيفهم إلى بلدة يقال لها الناصرة وهي كما يقال بلد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام التي ولد فيها والله أعلم والصابئين هذا اسم يقال لطوائف متعددة وبعض هذه الطوائف كانت على الإيمان وبعض هذه الطوائف كانت على الاشراك فهو يقال لقوم من الحنفاء ما كانوا على دين من أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام بعينه يعني ما كانوا على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام وما كانوا على أيضا من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا حنفة على الفطرة وهو الأقرب هنا والله أعلم بهذا السياق كما أن ذلك يقال لطائفة من النصارى كما يقال ذلك لعبدة الكواكب الذين كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصلت معهم المناظره في طريقه في مهاجره إلى بلاد الشام رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات أذا في سياق المناظره كان مناظرا ولم يكن ناظرا يعني ما قاله معتقدا بربوبية الكوكب ثم توصل إلى التوحيد بعد ذلك وإنما قاله على سبيل التنزل مع المخالف. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم من المفسرين وغيرهم أنه قاله مناظرا لا ناظرا وفرق بين المقامين ويقال ذلك أيضا لطائفة من المشركين أيضا أولئك الذين كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الكواكب ويتقربون إليها ويعتقدون فيها عقائد من تدبير أمر العالم وما إلى ذلك يضيفون الحوادث الأرضية إلى هذه الكواكب وحركاتها ومنازلها ويقال ذلك لغيرهم كما يقال لطائفة موجودة إلى اليوم في العراق فهذا على كل حال يطلق على طوائف وقد ألف بعض أهل العلم مصنفا خاصا في الصابعة وإطلاقات الصابعة هذا فضلا عما يوجد في كتب الفرق والاديان والمذاهب على كل حال فهؤلاء الذي يظهر والله أعلم من هذا السياق الذي في سورة البقرة أنهم كما سبق قوم كانوا على الفطرة على التوحيد وليس لهم دين محدد مقرر من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء جميعا هذه الطوائف الأربع الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أو من كان منهم على الإيمان والتوحيد مع العمل الصالح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى فهؤلاء ثوابهم وأجرهم لا يضيع عند الله تبارك وتعالى ولا خوف عليهم والخوف كما ذكرنا في بعض المناسبات هو قلق من أمر مستقبل ولا هم يحزنون والحزن هو غم يلحق الانسان بسبب أمر فائت هذا هو المشهور في الاطلاق وقد يطلق الحزن مرادا به الخوف لكنه اطلاق واستعمال قليل والله تعالى اعلم واهل الجنه يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن هؤلاء حينما كانوا في زمان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعده قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان على الإيمان والتوحيد من هؤلاء فهم موعودون بالأجر عند الله والثواب ودخول الجنة وينتفي عنهم الخوف والحزن فأهل الجنة أيها الأحبة هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة لكن يوجد في الجنة من اليهود والنصارى والصابئين أهل الفطرة والتوحيد والإيمان، وكذلك من قوم نوح صلى الله عليه وسلم من آمن به وهم قله، وكذلك من آمن بالانبياء عليهم الصلاة والسلام، كالذين آمنوا بصالح عليه الصلاة والسلام وهم قله، وهكذا، لكن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن شرعه قد نسخ. الشرائع السابقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أي يقال بأن أحدا من اليهود أو النصارى أو أهل الأديان ايا كان من الصابعة أو من غيرهم لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لا يمكن أن يكون من أهل النجات وهذا أمر معلوم وهو بالإجماع ولا يجوز لأحد أن ينازع أو يجادل أو يشكك بهذه الحقيقة الثابته لا يمكن أن يصحح دين أحد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على الدين الأصل الذي جاء به ذلك النبي من غير تحريف ولو كان ذلك موحدا فإنه لا يصح إيمانه بنبيه حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل عن قوم نوح أضاف إليهم تكذيب المرسلين مع أنهم كذبوا بنوح صلى الله عليه وسلم وهو أول رسول إلى أهل الأرض ولكن من كذب نبيا كأنما كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهنا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية من هذه الأصول الكبار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذه الثلاث فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي موجبة السعادة السعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة لأنه إذا انتفى الخوف أو القلق من أمر مستقبل وانتفى الحزن الغم بسبب أمر فائت فإن ذلك يساوي السعادة لأن السعادة ترحل إذا وجد الخوف العالم اليوم يعيش بقلق سواء كان هؤلاء في بلادي حروب أو كان هؤلاء في بلاد أخرى القلق القلق من ماذا القلق من المستقبل إلا من هدى الله عز وجل قلبه بالإيمان وكمال الإيقان مثل هذا لا يحصل له مثل هذا القلق لأنه يؤمن بالقضاء والقدر وان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالقلق على ماذا الرزق بيد الله عز وجل فالذي رزقه في بطن أمه لا تستطيع أمه أن توصل إليه الطعام والشراب لم يكن ليضيعه بعدما خرج من بطن أمه وضع الله تبارك وتعالى له وهو في بطن أمه يدين ورجلين وهو ليس بحاجة لهما وشق فاه وهو ليس بحاجة إلى فيه وهو في بطن أمه ولكن لأنه سيخرج إلى عالم يحتاج فيه إلى يدين ورجلين وإلى فيه فهذا لا يضيعه أيها الأحبة انظروا إلى أسراب الطيور والدواب في قعر البحر وفي جو السماء وفي الغابة والصحراء من الذي يطعمها ومن الذي يتعاهدها صباح مساء وأنتم قارون في دوركم ومحالكم الله تبارك وتعالى هو الذي يسوق إليها الأرزاق فالقلق لماذا المؤمن يعلم ذلك ويتيقنه الأمراض تجد الناس لربما يقلقون يتخوفون من حصول أمراض تنزل بهم أو بذويهم أو نحو ذلك وإذا سمعوا عن وباء أو نحو ذلك فإنهم لا تسأل عن حالهم وكثرة تتبعهم بل ربما يجبنون عن كثير من الأعمال التي كانوا يزاولونها والمناسك والعبادات التي كانوا يتقربون بها خشية من هذه العلل والأوصاب قلق مع أنه ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذه حقيقة مقررة ثابتة ثم المؤمن على أي شيء يأسف إن كان محبوسا بمرضه فهذا يساوي زياده في الأجور والعطاء والرفعة لأن الصحيح أن المرض والبلاء يكون تكفيرا للسيئات ويكون رفعة في الدرجات وسبيلا إلى الحسنات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك خلافا للمشهور أنه يكون تكثيرا للسيئات وقد ذكرت دلائل هذا في الكلام على الأعمال القلبية تفصيلا في الكلام على الصبر ثم أيضا هو مع هذه الأجور الزيادة بسبب المرض والوصب هو في زيادة لو علم بها لتمنى الزيادة في العلة والمرض هو في زيادة لم ينقص شيء يعطى عطاء أكثر يزاد وكذلك أيضا الأعمال التي كان يعملها قد يتحسر على رمضان ويقول لم يتأسر لي كما كان القيام والصيام يقال ما كان يجري لك كما كان لا ينقص من اجرك شيء ومن حبس معه ممن يرافقه ويقوم على شؤونه فكذلك أيضا ما يصيبهم من هم وغم وحزن بسبب هذا العليل أم يؤجرون على هذا وقيامهم عليه وما يفوتهم من قراءة وصلاة وقيام ونحو ذلك يجرى عليهم ما كان من العمل إذن لماذا القلق لماذا الحزن ولا يأتيه إلا ما قدر له وهذا المرض لا يقرب أجله إطلاقا لحظة كما أن العافية لن تؤخر الأجل لحظة الأجل هو هو بالمرض وبغير المرض فهذا القلق الذي في العالم أيها الأحبة إنما هو لضعف اليقين فهنا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأعمال الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة من كان متحققا بذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولاحظوا أنه هنا حكم بنفي الخوف عنهم ونفي؟ الحزن وكما قلنا بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فبقدر إيمانهم بالله واليوم الآخر وما هم عليه من الأعمال الصالحة ينتفي عنهم ما ذكر من المخاوف والأحزان ولا هم يحزنون وهذا الأمن وانتفاء الخوف يكون في الدور الثلاثة في الدنيا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 نزلا من غفور رحيم هذا تبشير الملائكة لهؤلاء فهذا لمن تحقق بهذه الأوصاف فينبغي للمؤمن أن يراجع نفسه وأن يعرض نفسه على هذه الصفات الثلاث الإيمان بالله واليوم الآخر فإذا آمن بالله عز وجل حصل له الانشراح وعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبره وهو ربه ومليكه وأنه أرحم به من الوالدة بولدها وانما يختاره له فهو خير له من اختياره لنفسه فيحصل له الطمأنينة فيسعد بذلك بمعرفته بالله عز وجل لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وهكذا أيضا إذا آمن باليوم الآخر فانه يعلم أن هذه الحياة قصيرة ومتقضية وأن الحياة الحقيقية هناك فإذا حصلت له هنا خسائر أو ظلم أو بخس حقه وضيع أو نحو ذلك الحياة هناك والجزاء الحقيقي هناك والرفع الحقيقي هناك أما هذه الحياة فإنها لا تستحق لا تساوي هذه الدنيا عند الله جناح بعوضه جناح بعوضة ليست بعوضة جناح ولم يقل لا تساوي جناحي بعوضة لا جناح واحد للبعوضة وما قيمه البعوضة وما قيمت جناح البعوضة هذا الغم وهذا الحزن وهذا القلق على هذه الدنيا والصراع عليها وعلى حطامها وقطيعة الأرحام وما إلى ذلك كل هذا الذي ترون على شيء لا يساوي عند الله جناح بعوضه هذا المقدار الحقيقي لهذه الدنيا عند الله تبارك وتعالى فإذا اعطي منها الكفار والفجار فلا تذهب نفس المؤمن حسرات على ذلك لانه يعلم حقيقة هذه الدنيا وانها ليست بشيء فإذا فقد شيئا منها فانه يتعزى بما عند الله تبارك وتعالى فالذي أعطاه يعوضه ثم أيضا لاحظوا أن الصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فالصابئون تارة يجعلهم الله عز وجل قسما من المشركين مع أهل الكتاب وتارة يجعلهم قسيما لهم فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونوا المشركين يوجد فيهم اشراك فالصابئون أولى وذلك بعد تبديلهم يعني بقي لهم الاسم ولكن فارقهم الإبان الصحيح والتوحيد فوقعوا بالاشراك فحيث جعلوا غير مشركين وذلك أن أصلى دينهم على الفطرة كما ذكرنا ليس فيه إشراك والشرك حصل بعد ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهنا هذه الأصناف الأربعة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هذه الطوائف الأربع التي وصفها في هذه الآية من سورة البقرة بالإيمان أو من قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم بمعنى إذا كانوا على استقامة وتوحيد مع العمل الصالح وفي سورة الحج ذكر ست ملل هذه الأربع وزاد عليها أهل الإشراك والمجوس إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ولاحظ قدم الصابئين على النصارى في آية الحج وفي آية البقرة قدم النصارى على الصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد هنا في آية الحج ذكر ذلك في مقام الحكم بين هذه الطوائف ذكرهم بهذا الترتيب بحسب حالهم فذكر الذين هادوا والصابئين باعتبار أنهم قبل النصارى يعني من الناحية التاريخية ثم ذكر النصارى والمجوس والذين أشركوا أما في سورة البقرة في هذه الآية فذكرهم بحسب مراتبهم فيما هم عليه من الدين والإيمان ونحو ذلك فذكر اليهود ثم ذكر النصارى لأن النصارى في الأصل كانوا على شريعة التوراة فلم تنسخ وهم متعبدون بها وإنما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم مكملا لها ناسخا لبعض الآثار والأغلال الشرائع الثقال التي كانت على اليهود ولم تنسخ التوراة ببعث عيسى صلى الله عليه وسلم وهو من جملة أنبياء بني إسرائيل وإذا ذكر الأهل الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارى فهنا ذكر اليهود ثم ذكر النصارى في آية البقرة ثم ذكر الصابئين بعدهم باعتبار أن الصابئين دون اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى أهل كتاب لكن إذا كان هؤلاء جميعا على الإيمان فهم أهل نجات قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم لم تكن عامة لجميع الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامه أذى في جملة خصائصه عليه الصلاة والسلام واليهود لا يدعون إلى دينهم ولا يبشرون به والنصارى جاء عن المسيح عليه الصلاة والسلام إن صح عنه فيما يوجد في كتبهم الآن أنه قال بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة فهذا يحتج به عليهم في الإرساليات التنصيرية التي يرسلونها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين من البلاد الوثنية ونحوها يقال ما شأنكم وهؤلاء فإنما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم إلى قوم معينين ولم يرسل إلى العالمين ولذلك وجد من وجد من الصابئة في زمن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاعتبر ذلك لهم يعني الإيمان والتوحيد لأن أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانت بعثتهم عامة لجميع الخلق وأقرب مثالا على ذلك الخضر فلم يكن على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يسعه أما بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع الخروج عن اتباعه وشريعته بل قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ولا أؤكد على هذا المعنى من أجل أن لا يتشكك أحد فيه فهذا من القضايا الأصول المجمع عليها ويوجد من يغضب إذا قيل إن اليهود والنصارى في هذا العصر كفار وأنهم من أهل النار إن ماتوا على ذلك يصحح إيمانهم ولربما يلبسون بمثل هذه الآيات ثم أيضا لاحظوا في هذه الآية أن الله لما ذكر مساوئ بني إسرائيل وعتو بني إسرائيل وكما ذكرنا في ليلة سابقة أن ذلك لم يكن عاما لجميعهم فقد وجد فيهم أخيار أصلحة كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فهي في أهل الكتاب كما سبق فلما ذكر مساوئ هؤلاء اليهود وكان منهم اخيار فذكر الله تبارك وتعالى من يكون من اهل النجاة والوعد بالطاف الله ورحمته وينتفي عنه الخوف والحزن ويقال أيضا يؤخذ من هذه الآية أن من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة حصول الأجر الثواب عند الله تبارك وتعالى وزيادة على ذلك انتفاء الخوف وانتفاء الحزن ولذلك إذا ضعف إيمان الإنسان كثرت مخاوفه وكثرت الأمور المزعجة والمقلقة له فهو يترقب كل شيء يترقب المكروه دائما وإذا فاته شيء من هذه الدنيا من فقد محبوب أو فقد مال أو نحو ذلك فإن نفسه تذهب حسرات على ما فقد أهل الإيمان تجدهم في حال من الطمأنينة وقد ذكرت شواهد لهذا قديما وحديثا في مناسبات سابقة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يجمع بين الترغيب والترهيب يعني إحنا ما يذكر ما فعله بهؤلاء اليهود ويذكر مساوئهم ونحو ذلك يذكر الوعد بعد ذلك لمن كان على الإيمان والعمل الصالح إن الذين امنوا والذين حاد، فإن هذه تفيد الاهتمام بالخبر وتوكيد الخبر فهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين. هذا يدفع به ما قد يتوهم من أن الذم السابق يشمل جميع اليهود، فقد يتوهم أن سلف هؤلاء الذين لحقهم الذم أنهم كانوا جميعا على هذه. الحال الموصوفة أيضا الابتداء بأهل الإيمان لا شك أن من ذكر معهم أنهم كانوا على الإيمان ولكن هذه الأمة لما كانت أكمل الأمم وأعظم في تحقيق الإيمان وشرائع الإيمان في هذه الشريعة والمله أعظم مما هو في غيرها وهي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الشرائع المتعددة لسعتها شمولها والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فشرائع الإيمان كثيرة في هذه الملة والشريعة وهذه الأمة أشرف وأكمل فابتدا بذكرهم وجاء هذا الوصف المطلق لهم إن الذين آمنوا مع أن أولئك كانوا على الإيمان أعني من كان منهم ناجيا كما قال الله عز وجل عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقدم أهل الإيمان مع أنهم آخر هذه الأمم من ناحية الزمان فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ولاحظوا أنه حينما ذكر هذه الطوائف والكلام فيهم ذكر أهل الإيمان فلم يفوت ذكرهم وهكذا أيضا يؤخذ من هذا سعة رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده فإن الله تبارك وتعالى حينما ذكر قبائح بني إسرائيل لم يترك ذكر الجزاء والوعد الحسن لمن كان على إيمان واستقامه وإن كان آباؤه وأجداده على انحراف وضلاله فإنه لا تزير وازرة وزر أخرى وكذلك أيضا لاحظوا نفي الخوف والحزن تعبير بنفي الخوف لا خوف جاء بالخبر الاسمي. لا خوف وهذا أيضا في سياق النفي يفيد العموم يعني لا يوجد خوف بوجه من الوجوه وهذا يشمل كما قلت الدور الثلاثة فينفي جنس الخوف عنهم والجمله الاسميه كما نعرف تدل على الثبوت والدوام والحزن جاء بالخبر الفعلي ولا هم يحزنون, يحزنون فهذا الحزن يقع ويتجدد بسبب ما يقع من موجباته وأسبابه فهذا لا يقع لهم حزن بحالا من الأحوال وقدم الضمير المتعلق بهم ولا هم يحزنون للعناية بهم كما تقول أنت لا خوف عليك الأصل ولا يحزنون هم فقال ولا هم اعتناء بهم، فيكون لهم كمال الاطمئنان. قد يقال لا يحزنون باعتبار العموم، لكن أفراد منهم يقع لهم ذلك. قالوا لا ولا هم يحزنون، فدل ذلك على عناية بهؤلاء وما يتصل بهم. وإذا نفي الخوف والحزن عن هؤلاء الموصفين بهذه الأوصاف، فإن مفهوم المخالفة أن غيرهم وموضع المخاوف والأحزان. فمن فارق الإيمان والعمل الصالح فلا تسأل عن حاله، لا تسأل عن مخاوفه وقلقه، ولا تسأل عن أحزانه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامه في النار. والقرآن مليء بدلائل ذلك وشواهده. تصور لو أنك أتيت إلى مكان فيه حريق أو نحو ذلك وتسمع الصراخ الذي يقطع نياط القلوب الله عز وجل يقول عن أهل النار وهم يصطرخون فيها يصطرخون صراخ مستمر لا ينقطع صبر لو أن أحدا يحترق ويصرخ الناس لا يتمالكون يحصل فزع شديد الذي لا علاقة له لربما يفزع ويبكي ويخاف هذه النار مليئة بالصراخ الرجال والنساء على حد سواء لأن عذابها لا يطاق ولا يحتمل ولا يوجد فيها بطل يقول أنا أتحمل ويكظم ويظهر شيئا من التجلد ولا يحصل فيها مؤانسة بسبب كثرة الداخلين فيها ثم أيضا لاحظ في خطم هذه الآية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باعتبار أن من استقر أجره عند ربه تبارك وتعالى وارتاضت نفسه بالإيمان فكانت هذه عاقبته ومصيره ومعنى ذلك أنهم آمنون في الجنة والنعيم وفي الدنيا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم لذة الإيمان ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عن عليه وصحبه